كل أملك لنفسي نفعه ولا ضرٍ إلا ما شاء الله ولو قلت أعلم الغيب لست كسبت من الخير وما مثني السوء إن أنا إلا الذِي يُبَشِّرُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَن لَّا يَخْلُقُ شَيْئًا لَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ بَصْرًا وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ لَمْ تَأْدُعُوهُمْ تَدْعُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُم فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَدْعُو شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تَظْهَرُونَ